واتل عليهم نبا إ ب ر ا ه ي م إ ذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون أو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 م و س و ن ه النابلسي و للعلوم ا ل ا ن س ل ا م ي ب ع ث و ن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 لآية و موسوعه ا كان النابلسي للعلوم نوح الاسلاميه م و س و أ ط ي ع و و ن م ا أ أ س ل ك م م عليه ن أجر إن أجري إن إ ل ا على ر ب ا ل ع ا ل م ي ن فاتقوا للعلوم ه و أ ط ي و ن ق ا ا أ ن ؤ ن ل ك و ا ت ب ع ك ا ل أ ا م ي ن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 قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إ ن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن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 لهو ا ل ع ز ي ز ا ل ر ح ي م الله